صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإنني سعيد أولا بهذه الليلة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها ليلة مباركة وأن ينبني عليها من العمل وأسباب السعادة ووسائل الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ما تقر به أعيننا في الدنيا قبل الآخرة ثانيا أنا سعيد أيضا لهذه الوجوه الطيبة التي يظهر أن غالبها في مراحل الشباب والشباب هي مرحلة القوة التي يعيشها الإنسان بين ضعفين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا مرة أخرى ضعفا وشيبا هي فرصة واحدة لا تتكرر وسرعان ما تمر وغالبا يندم الإنسان عليها كل من ترك مرحلة الشباب يندم عليها لا تجد شابا يريد أن يرجع طفلا ولا يريد أن يصير شيخا عجوزا بينما ترى الطفل يتمنى أن يكون شابا وترى الشيخ العجوز يتمنى أن يرجع شابا. إذا أنت الآن في ثروة. وحين قرأت لما وصلت المسجد هذا الذي يعني موجود في الخلفية وجدتها كلها معانٍ جميلة تستدعي يعني كثيرا من التأملات ابتداء من المسجد مسجد الفقراء. كلمة المسجد في ذاتها كلمة عظيمة أول شيء في بناء الدولة الإسلامية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبدأ بناء الدولة دولة الإسلام أول شيء فعله أن بنى المسجد لأن المسجد ليس مجرد معبد للعبادة هذا شأن اليهود والنصارى لكن في الإسلام المسجد هذا محض للتربية ومعهد للعلم ومأوى لأبناء السبيل ومطعم للفقراء ومعقد لألوية الجهاد ومجلس للصالحين ويعني نادي يعني يتداعى فيه الناس لكي يتأملوا في شؤون حاضرهم ومستقبلهم وقل ما شئت كلمة كبيرة ليست مجرد يعني معبد تصلى فيه ركعتان أو أربع ركعات ثم ينصرف الناس والفرقان الاسم موفق جدا الفرقان الذي يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل والإنسان في هذه الدنيا ليس أمامه إلا طريقان إما طريق الحق وإما طريق الباطل ويترتب على هذا شأنه في الآخرة فريق في الجنة لأهل الحق وفريق في السعير لأهل الباطل والفرقان هو العلامة الفاصلة المميزة ما أحوجنا إلى هذا التفريق كيف أفرق بين الحق والباطل ليست القضية تفريق العلم كلنا يعرف هذا حتى أكفر الكفار فرعون وجحدوا بها أي بلا إله إلا الله توابعها ولا ولاوازمها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو لم يؤت فرعون من جهة الجهد لا هو يعرف لكن القضية هذا الذي أعرفه كيف لي أن أستقيم عليه وأثبت عليه حتى الممات هذا التحدي الذي يقابل الناس عموما والشباب خصوصا مسجد الفرقان ما أحوجنا إلى الفرقان يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هذا هو الفرقان إذن هو مرتبط في الحقيقة بتقوى الله سبحانه وتعالى ماذا عندك بعد مسجد الفرقان ليلة إيمانية صحيح ولا في حاجة قبله ليلة إيمانية الليالي الإيمانية أنا هشرح لكم بس شه إذا كنت ييل عليه بقى الليالي إن اللي لم تكن إيمانية هتكون إيه هتكون شيطانية لأنه ما ثم إلا طريقة وأنت قد جربت كل هذه الليالي أنت الآن الساعة العاشرة مساء ماذا تفعل في المسجد في أي شيء كنت تشتغل في الصلاة والآن في الموعظة وبعد الآن ربما نعود إلى الصلاة وربما يعني نأخذ شيئا يعني وأن كان ظاهره الترويح إلا أن فيه تعليما وتوجيها ثم يصافح بعضنا بعضا كل هذه المناشط تخيل لو أنك الآن الساعة العاشرة على سريرك لتنام وهذا أحسن من غيره يعني أنا يعني أتلطف لأن في المسجد نعم دعنك ما قد يكون دعنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك خلينا في الم... في البيت وعلى السرير كيف يفعل بك الشيطان وفي أي الأودية يهيم بك تنزل وتطلع وتروح وتيجي وتتقلب والشيطان يعني لا ينجيك منه إلا شيء كثيرا ما تنساه حاجة الوحيدة اللي ممكن تنام بيه استعذ بالله وقرأ القرآن هتلاقي نفسك نعست ونمت وغالبا لا توفق إلى هذا وهو إنما يصرفك إلى يعني التفكير تارة وهذا أيضا في أحسن الأحوال أنا أذكر الأحسن دايما ودع عنك الأفكار الرديئة أقل شيء فلان يعني ضيقك فأنت تدخل معه في مباراة مسارعة وتأتي به لمس أكتفه وتضربه في الجدار ويرجع لك وتدوس برجلك وتسب وتصدر بطلاء بطولتك هذا كله أوقات وأعمار فالليالي الإيمانية تختلف أنت الآن تقول لماذا لا يفعلون هذه الليلة كل أسبوع عجيب شأن هؤلاء الناس وكلنا يقول هذا كلنا يتمنى أن تكون هذه الليلة كل ليلة على الأقل كل أسبوع فأن يسر الله لنا ليالي إيمانية نجتمع فيها ونصحب الصالحين ونتذاكر في شأننا وفي طريقنا وفي مسيرنا إلى الله هذا والله عظيم تحت الليلة الإيمانية ما شوف كده الزاكرة بتاعتي استجيبوا لربكم ما شاء الله أنتم ناس يعني أنا مش عفتوا جايبين ليه أنا جاي أتعلم منكم استجيبوا لربكم هذا معنى رائق رائق وهل بعد الاستجابة لله عز وجل من خير هذه الكلمة ذهبت بخير الدنيا والآخرة وهي نص في كلام الله عز وجل في أكثر من موضع استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا التهديدات كثير منكم يحفظ القرآن استجيبوا لربكم من أنت وما أنت أنت أنت عبد لله عز وجل وهل يتصور أن العبد لا يستجيب لربه خاب وخسر من لم يستجب لربه وإنما ربك الذي خلقك الذي أنعم عليك وأحياك وحباك وأعطاك ولهذا يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يقول النبي صلى الله عليه ليس بينه وبينه ترجمان فذن كنطلياني ولا كان يعني كندي ولا كان أفريقي ولا كان سواحل أي لغة الله تعالى يعرف سيكلمه بلسانه يقول له أي فلو يعني يا رجل ألم أخلقك ألم أرزقك ألم أحبك يعني أعطيك ألم أزوجك لو كنت تزوج ألم أزرك ترأس وتربع يعني تصير يعني لك وجهها وحظه كل هذه النعم يقرره الله عز وجل بها ثم يسأله عنها ويحاسبه على القليل والكثير والنقير والقطمير إذن استجيب لربكم هذا معنى بالفطرة نحن نحتاج إليه الذي لا يستجيب لرب أين يذهب سيكون وقودا للنار والعياذ بالله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم منك أين تذهب يا أيها الذين أمانوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والله تعالى لا يدعو الناس إلا إلى ما يحييه ما في حياتهم في الدنيا والآخر وصلاحهم وفلا حتى الأنث واللزات في الدنيا لا تكون إلا من إلا ثمر للاستجابة لله ولهذا أي لذة بعيدة عن منهج الله لذة ناقصة منغصة الذي يأخذ اللذة من حرام تحس أنه حرامي خايف حد يشوفه وخايف حد يحس به وخايف حد ينقل عنه هذا الكلام نهيك أنه خايف من المعصية وتوابعها ولهذا لا تكتمل لذة أبدا لعاصي لكن تكتمل اللذة المين للطائع لأنه يأخذها ويحتسبها الصحابة يقولوا نبي صاحب لما قال لهم ويعدد أبواب الصدقات قال وفي بضع أحدكم صدقة يعني في فرجه صدقة فالصحابة تعجبوا قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ده الواحد يعني يفعل أي شيء حتى يحقق هذه الشهوة قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك لو وضعها في حلال فانظر هذا الذي صبر صبر حتى تزوج من حلال كيف تكون له لذة كاملة ومع اللذة يأخذ أجرا ويساب كأنه يتعبد سبحان الله لأنه استجاب لله عز وجل ولبى نداءه الذي أمر بتحصيل هذا المهم الذي تدعو إليه الفطر الفرق بين الحلال والحرام كلمة لكنه صبر وصبره هذا يثيبه الله عز وجل عليه ويحفظه له أن تصبر حتى تنال الشيء من حله لأن النفس داعية دائما إلى تحصيل الشهوات فلو أخذتها كلما اتفق كان هذا الجانب البهيمي في الإنسان والإنسان فيه جزء بهيمي وفي جزء ملائكي هذا الجزء البهيمي الذي يجعل الإنسان ياخذ اللز من حيث اتفق كلما عنا له شيء ركبة لكن لمة الملك والطبيعة الملكية في الإنسان تقول له لا هذا لا يحل لك اصبر صبر مش قادر يصبر تلو اصبر ايضا مزيد من الصبر انت خلاص بقيت في في الثانوي خلاص هانت والهانت خلاص مش قادر مش قادر اصبر صلي توضأ أذكر الله أصحب الصالحين ما يزال حتى يصل إلى أشبه بهذا الصائم الذي جاع وعطش وصار بعد العصر بساعة بقيله أدي على المغرب بقيله ساعة كمان يصبر هذه الساعة حتى تكتمل فرحته ولذته وأنثه في الدنيا والآخرة للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره يعني في الدنيا وإذا لقي ربه فرح بصومه يعني بجزائه في الآخر لو فعل هذا يفرح ولا ما يفرح طب لو استعجل وغلبته الطبيعة البهيمية ولك يا عم توقع الله بنا رفور رحيم مشيها بقى أنا هموت افتح التلاجة وشوف أي حاجة هذا شغل البهائم ليس فيه لزة لا في الدنيا ولا في الآخرة أما الآخرة فمعروف هذا مرتكب كبير من أعظم الكبائر يفطر في رمضان يقصر في فرض الله طب وحتى الدنيا التي فعل لأجلها هذا ماذا استفاد ما استفاد شيئا ولما يفتح تلاجأ قبل العصر بساعة هيلقى المحمرات والمشمرات والمسخنات وال... ولا يفطر على إيه على بصلة ولما نيجي بقى ساعة المغرب يجلس مع بقية الجماعة وكلهم فرحان هو يكون فرحان هذا الشأن من نستعجل الشهوة قبل يعني وقتها الذي وقته الله سبحانه وتعالى استجيبوا لربكم بأن تلزموا الاستقامة وأن تجتنبوا أسباب الانحراف تحت استجيبوا لربكم ثورة على النفس ولا لسه ثورة على النفس وأنتوا شباب الثورة يعني الحقيقة الكلام ده أنا لا أشرحه لكم. كل واحد فيكم ناشط سياسي وصاحب يعني ثورات ويعرف كيف يصوره وعندنا حركات وتكتلات و... و... طيب يعني احنا خبراء بقضية الثورة وفقه الثورات لكن الثورة على النفس هذه هذه تحتاج إلى صبر الرجال وعزائم الأحرار وهمم الأبطال هذه معاني كبيرة جدا ثورة على النفس هذه الثورة على النفس في الحقيقة هي التي يتكلم الله عنها لكن يسميها التغيير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني لما نستغير الأصل الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم يعني حنفاء يعني على الاستقامة ترك الميل إلى الشرك ونحو ذلك هذا هو أنت مولود على الفطرة مولود طاهرا نظيفا سليما عفيفا في كل المعاني البيضاء النقي مال إلا حصل حصل أنت عملت إيه أول ما شميت نفسك وطولت لك شبرين وحفظت لك كلمتين وخرجت لك في ايه اللي حصل بعد كده حسيت ان انت يعني فبدأت لك يعني محمدين وحسنين وبالتالي حصل نوع من الانحراف عن هذه الفطرة التي خلقت عليه فغيرت انت غيرت فلما غيرت ربنا عمل ايه الجزاء من جنس العمل العقوب مش انت غيرت ربنا غير ما الذي غيره لك بدل ما كنت سعيدا بالفطرة بدأت تحس بالإيه بالشقاء بدل ما كنت تجد سهولة في أمورك بدأت تحس بعزر بدل ما كنت تستشعر أن الصلاة سهلة والقرآن بدأت تنصرف هو هذا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم طب لما تيجي ترجع تعمل ايه ارجع تاني العودة احمد ما كانك تحمدي او تستريحي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنه وهذه هي الثورة يعني ايه ثورة احنا محتاجين نصور مرة اخرى هي الثورة مش نجحة يا اخونا تسألش نفسك احنا عمالين يعني طحنين نفسنا ونقول ربنا يسهل وهانت اسبوع واثنين والدنيا لأيه انت السبب انت سبب المصيبة والكارثة اللي احنا فيها انت ما تبصلوش جنبك انت مش هو هو نفس الخيبة برضو بس كل واحد يبصل ايه انا السبب والله العظيم انا من اسباب تأخير النصر والله الذي لا اله غيره انا هذا الجالس امامكم من اسباب تأخير النصر لان لو استقامت على النحو الذي يرضاه الله تعالى لما كانت هذه النتيجة لو كل واحد فكر مش قول أنتو فعلا صحك أنتو يا أخوانا أنتو مي ما هو كل واحد بقول أنتو كل واحد حاط الناس كلها في دايرة وقف بره عمالي يخطب في اللي في اللقوة والدايرة والدايرة فضية كل الناس واقفين بره كل واحد عمالي يبص لإيه يعني لولا الملاملة كل اللي هنا بصوا الورا كل الورا بصوا مين يا أخوانا أنا الوحدي يعني ما هو أنا خلاص اتفقنا على هذا بس القضية إذا إحنا بحاجة إلى ثورة فعل هذه الثورة قبل أن تكون على ولا على ولا على تكون على نفسك هذا القفص الصدري إن في الجسد موضة إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فكله هذه الموضة هي القلب فهذا القلب فيه سواد وإلا أنا متعجب من صانع كثير من إخواننا سبحان الله الخير لا ليأتي بالشر إحنا ندعو الله ونبذل الأسباب ونأخذ بكل وفي ناس بتعرض نفسها لكل أنواع ولا يأتي النصر أتظن أن الله عز وجل هو ربنا بيصنع النصر يعني بيأخذ منه وقت يعني والله لسه بيطبخ لا ده ربنا يقول للشيء كن فيكون فتأخير النصر ليس من عند الله ربنا فقط يقول كن فلو قال الله عز وجل الآن كن لصرنا الآن خرجنا في الشارع نحتفل بالنصر فالتأخير ليس من الله التأخير يقدره الله عز وجل لحكمة وهذه الحكمة أننا متسببون في أسبابته يؤخر حتى حتى نفي وحتى نرجع وحتى نتوب الخير يأتي بالشر أترى أن النصر يأتي على أقوام ينزلون في هذه الفعاليات كما يقولون يكلم الولاد البنات ويأخذ بعضهم ويقول لي إحنا محتسبين وأصحاب قضية بئسة القضية وبئس أصحاب القضية ما أسفل وأفجر وأنتن بلاش كذا كفاية ممكن أكتر من كده. من يتصدّى للأمور العظيمة الكبار وهو في خواء وفراغ بل هو في سفالة ونزالة بل هو في وقاحة لماذا؟ لأنه يتعرض للأمور العظيمة الكبيرة وهو ليس ترى أن ي... هل يصح أن يكون إمام المسجد سكيرا عربيدا؟ خلي لأي واحد يكون سكيرا عربيدا لكن إمام المسجد هذا معنى القضية إمام المسجد صاحب قضية يجتمع الناس حوله وكذلك إذا كنت أنت صاحب قضية فالخير لا ليأتي بالشر أنت مدخول أنت وإنت وإنت مدخول في نيتك لا يتصور أبدا مع هذا الجهد وهذه التضحيات أن يتأخر النصر فإذا تأخر النصر إياك أن تصدق نفسك أنك صاحب قضية وإنك صاحب بزل وتضحية وإنك مستعد لأجل الدين تفعل يا ده مصيبة في الدين الدين بريء منك القضية عندك أنت صاحب المشكلة لو كفيتنا نفسك وخرجت من بين الصفوف لربما ارتحنا هذه الثورة تحتاج أن ترجع نفسك تنظر من أين وإلى أين وكيف يكون المسير وإلى أين يكون المصير قضية تحتاج هذه الثورة تحتاج منك إلى جهد مراجعات وتأملات وأن تستنصح الكبار البصراء بالطريق وأن تسحب من يعينك وأن تهجر من يضرك كم أضر بعضنا ببعض هؤلاء الشباب قد يجتمعون في المسجد الشباب قد يجتمعون في حلقات القرآن الشباب قد يجتمعون في الليلة الإيمانية وهو داخل وهو خارج يفسد ما حصل في في الساعتين متوع المسجد خلص إحنا خلصنا الليلة وطلعين بقى. ما شاء الله يعني زكمت أنوفنا بالخير هو مروح يقول له ايه؟ بكرة بقى ايه؟ شوية كده يجب ساعة وساعة بئسة تلك الساعة التي تنسخ هذه الساعة ساعة وساعة يعني ساعة جد وساعة اجمام هذا اللي في الحديث قال يا حنزلة ساعة وساعة حتى تفهم على وجه الصحيح الساعة الأولى احنا عرفينها ساعة يمين كلها ايه صلاة وصوم وعبادة وأهداف وقضية ورسالة طب والساعة التانية برضو يمين مش الساعة التانية الشمال ما يجيش معلمين بس يمين من نوع تاني ايه هو يعني مثلا الليلة ايمانية كهذه فيها ترويح يوم رياضي في ترويح خارجة في مطعم من المطاعم ولا زيارة لبعض الاصحاب هذه الساعة انما ها لا لا تقول لي ساعة وساعة هذه الساعة تفسد ظهرا مش تفسد سنة نفس الدهر، رأيت لو مت في هذه الساعة، أنت شغال صلاة قيام ليل طول الليل، وصليت الفجر وقاست للشوق وخرجت للساعة اللي أنت بتصورها، و... ثم جاءك ملك الموت على هذا الحال، تروح الجنة ولا تروح النار والأعمال بالإيه، والخواتيم، فالقضية مع الأسف كثير من الشباب يستهين بهذه القضية. أما نحن بنصلي والحمد لله احنا يعني نحن احنا مشايخ يا سلام لما أنا جاي من البيت الوقت وأنا نازل فابن الصغير تعرفونه طبعا ده هي من دواهي العرب فأقول أنت تيجي معاني على لي آه ده أنا شيخ هو شيخ يعني دي كلمة كده يعني سهلة لا قضية ليست هكذا نحن بحاجة إلى ثورة حقيقية وهذه الثورة تختلف عن الثورات في الشارع في إيه الثورات التي تعرفونها لا تقوم إلا بجماعة ما حصلتش الثورة لما إيه كلمينا وضربنا ضربتنا إيش كده واللي لا الثورة بقى اللي هنا وراكو دي ما لهاش ما لهاش ده أنت تعود لواحدة وتططف النور كمان وبينك وبين ربنا وتحتاج أن تشعرك مش قادر حتى تجلس وأنت بتفكر في هذه الثورة فتنزل تتوضى وتعمل ايه تنزل تنزل فين فسجد واقترب واططول السجود إنسى بقى الزمان والمكان والناس عملت كده طول ما أنت بتسجد سبحان الله سكسر مش مش لا ده صلاة ولا ثورة ولا حاجة انت بتمس أكتاف تلمس البتاع وخايف الحكم يعد تجيب تطلع رأسك على طوب ده مش مش ده المطلوب المطلوب انك تنزل ما تطلعش خالص خالص طب ازاي هو ده قال عليه ابن القيم يعني سجدة لا يرفع رأسه إلا يوم القيامة كأنه يستشعى طول عمره ساجد. يعني أنت عارف نفسك بقى كل واحد فينا مكشوف أمام نفسك أنت عارف غدراتك وفجراتك وسفلاتك وحقاراتك وعاتك وعاتك ومن اللي كشفك تماما فالثورة هما أنك تسيبك بقى من أحمد وثامة ومحمود وإبراهيم وعلي خلق مش نفعينك دول إنهم لا يغنوا عنك من الله شيء درهم سبب البلاوي فأنت بحاجة إلى ثورة إنك بينك وبين ربنا تقول يا رب أنا تعبت من نفسي وأنا سئمت نفسي وكرهت نفسي وأنا بريء من نفسي ومن أعمالي وأنا حاولت وعاجز لا أستطيع ولا تقوموا أنت بتفكر بالروح دي تيجي لك معنى الأذكار اللي أنت تعرف لا حول ولا قوة إلا بالله دا معنى لا لحوله الله مهديني بس تطلع بروح بقى تانية روح فعلا واحد صا ترى يردك الله عز وجل أنت على هذه الحال لا والله أبدًا والله ما أقبل أحد على الله وصدق التوبة ورده أبدًا والإلي بيحصل ببتكونش توبة ولا ثورة دا أو على باب المسجد وانت خارج بتقال عملية خلاص تبخرت ويمكن من قبل ثلاث دروس مع بعض يا عم خلصونا بقى أو يقول يا عم خلصونا تعرف أن أنت ملكش في الموضوع هو أنت جايش يا عم خلصونا ولا جاي عشان تفتح قلبك وت... إذن هذه الثورة ثورة فردية لأنك إذا لقيت ربك سيسألك وحدك كل مرئ بما كسب رهين أنا لن أطير عليكم لكن أنا أستشعر من هذه الوجوه وجوه الشباب ومن خبراتي أنا طبعا عارف كثير منهم يعني أنهم ناس طيبون في الحقيقة وفيهم خير كثير والمشكلة المشكلة بتأتي نتيجة الاستهانة أنت عارف الحرام وعارف الحلال أنا أقسم بهذا لكن في نوع من الاستهانة والاستهانة قد لا تأتي بالحرام لكن تأتي بالأمور المقدمات دايما والمقدمات إذا استهنت بها حتى لو كانت مباحة تيجي المرحلة خرجت من إيدك وهذا الذي نريد أن يعني ننبه عليه في ختام هذه الكلام اللي بيسميه العلماء الفضول يعني الفضول يعني الحاجات اللي ممكن تكون مباحة لكن الإكسار منها يصل بك إلى طريق الله عودة يعني فضول النظر فضول السمع فضول الكلام فضول المنام فضول الطعام فضول الصحبة فضول اللباس فضول المسكن كل هذه أنواع من أنواع الفضول يكون في أصلها الإباحة لكن الإنسان يبالغ فيها على نحو قد يصل به إلى يعني المحرم فالترخص في البدايات قد يؤدي إلى نهايات غير سعيدة طبعا أنتم سبعين الكلام دعنا من هذا ال... فأنا أحذرك الحرام أنت تعرفه أنا أحذرك من الفضول كل أبواب الفضول وهي التي يعني قعدت بكثير من الشباب عن سلوك الصراط المستقيم وأنا أطلب لك يعني بعض الأمثلة العرب زمان كانت يعني تستقبح الزنا في الجاهلية في الجاهلين حتى تعرف إن نحن متأخرون جدا العرب تستقبح الزنا حتى في الجاهلية كانوا يفعلونه في الجاهلية كانوا يذلون صحيح لكن الإنسان الأصيل الحر لا يفعل هذا ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء لما أخذ البيعة على النساء أخذ عليهن يعني من جملة ما أخذ ألا يزنين فقامت هند مرأة أبي سفيان وقالت أهو تزني الحرة هي غير متصورة أن الحرة تزني مش ديانة ده مروءة وأخلاق الشامة واللياقة فهذا شأن العرب كان في أميرة من الأميرات من أميرات العرب معروفة بالعقل والذكاء والفصاحة والحكمة أربع صفات العقل والذكاء والفصاحة والحكمة وهي أميرة من من أميرات العرب ثم إنها زنت وزنت بمن؟ بعبدها بعبد لها فالناس لاموها قالوا ما حملك على الزنا وكيف طاوعتك نفسك على هذا وما الذي غر بك ومن عبد ده يعني مصيبة المصايم طب ده أنت أميرة فلو كان لابد تزني به لكن مين عبد الشاهد في في الجملة التي قالت هي دي الشاهد في الحقيقة قالت قرب الوساد وطول السواد ما أنا أشرحها لك قرب الوساد وطول السواد قرب الوساد يعني الوساد الوسادة يعني قرب المكان العبد ينام في نفس البيت وهي تنام في نفس البيت يعني المقصود المخالطة كسرة المخالطة تؤدي إلى إلى الفساد وطول السواد السواد من السواد سواد الشخص السواد يعني الشخص يعني كسرة اللقاء وكسرة الرؤية قد تؤدي إلى, إلى هذا يعني تقول من كسرة الاحتكاك وكسرة الاختلاط الزر كانوا بيطلعوا مع بعض في ال فبيحصل بيترتب على هذا إيه؟ فأنا أحذرك من كسرة الاختلاط الذي لأنه يترتب عليه نظر فضول النظر قد تبدأ بأمور مباحة ثم مع إدمانها كما قال الشاعر في ضاية القوة يقول لأمثالك وأمثالي وكنت إذا أرسلت طرفك طرف هو النظر وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك ما هو الطرف هو مدخل يعني العين مدخل القلب رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر ولهذا من يغض بصره سعيد ومن يطلق بصره لا شك أنه غير سعيد من يطلق بصره لأنه إيه اللي حصل قال رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أن تصابره وأنت لن ت قادر على هذا ولا قادر أن تصبر عليه واحد جائع وفقير وذاب عند محل الكباب أحسن له ولا يطلع على عينه وجلس البيت أحسن وقف عند محل القو فقير هذا الشم سيشبره ولا سيزي ويفتح عليه المواجع نعم ففضول الفضول التي يعني نقتحمها سواء فضول النظر فضول السماع بعض قمنا يترخص في السماع حتى الاغاني الثورية ما هي موسيقى يا اخواننا طيب فضول الصحبة يصاحب من تنفع صحبته ومن لا تنفع فضول المنام بعض الناس يصحى من النوم عشان ينام طب يضيع ثروته ورأس ماله العمر فضول الطعام من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا وانت لما تأكل لحد ما لا تستطيع أن تقوم من مكانك ما بقي إلا النوم أو الأول تشرب على هذا الأكل ثم تنام وأول ما تصعى تأكل هذه كلها العمر فيه كم فضول اللباس بعض الشباب يتأنق في لباسه حتى لا يقضي الليالي زوات العدد مش في التحنث والتعبود في اختيار الدرجة درجة الاميس التي تناسب درجة البنطلون. بقى هو أربعة أيام بيدور في شارع على الدرجة اللي تناسب الدرجة بتاعت الود بس تفتح عشان ال اسمه فضول اللباس. فضول المسكن بعض الناس يتأنق ويبالغ في البيت وعمال كل شوية ينقل الصفرة مكان الصالون والصالون مكان النوم ويرجع النوم مكان هذا يؤدي إلى فخر والمباهه ماذا يبقى لدينك إذا كنت كل شيء عندك فضول قتلتك الفضول لا تهتم إلا بالطعام والشراب واللباس ويعني المنام والسكن وتحصيل الشهوات هذا يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه الرجولة والفحولة والمروة والأصل الذي يحتاج صاحب الثورة يحتاج إلى جد يحتاج إلى معاني من صبر النفس إذا كان الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلقه قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجه وصبر النفس يعني أن تحبسها على ما تكره لأنك لو لم تحبسها على ما تكره الآن ستبقى أبدا الأبد فيما تكره بل فيما هو أشدك أراها هل تصبر على النار ما تصبر لكن ممكن تصبر أنا على الجوع ممكن تصبر على شيء من العطش وممكن تصبر على أنك تلبس يا أخي ويعني لما تلبس يعني اللون مش بنفس يعني المسألة قريبة في الدنيا لكن لو ضاعت منك صفقتك وذهبت أيامك وانقضى عمرك فكيف القدوم على الله سبحانه وتعالى اعتقد ان اخر كلمة والحمد لله كانت الثورة على النفس اعتقد لو الخطاط يعني ماضي باسمه مش محتاجين بان احنا نزيد على هذا وانا ارجو ان لا يعني قد امللتكم لكن الحقيقة ان القضية خطيرة قضية أننا الآن في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وكل يوم وكل ليلة تمر ينهدم بها جزء من العمر فبدل ما تسند ظهرك وتمدد رجليك وتضحك وانت يعني مش حاسس بحاجة لا خليك كده متحفز لأنك في صراع مع هذه النفس الأمارة بالسوء عسى أن تنجو من النار هذه الرجولة كل الرجولة أن تحقق هدفك الذي خلقك الله تعالى لأجله تحقيق العبودية لله عز وجل في قصة نفسك ولا يكفي هذا حتى تفعل هذا في من يليك من أقارب وعشيرة وإخوان وأصحاب وزملاء عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر الزلة وأن يقيل العسرة وأن يلم الشعث وأن يمضي لنا نياتنا في طاعته وهجرتنا إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وشكر الله لكم وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في ليالي إيمانية كثيرة وقد سرنا على هذه النفوس وأصلح الله تعالى أحوالنا وتم يعني وتم علينا نعمته بصلاح بلادنا على أحسن ما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا